111. بسم الله الرحمن الرحيم 112. لا أقسم بيوم القيامة 113. ولا أقسم بالنفس اللوامة 114. أيحسب الإنسان نجمع عظامة 115. قادرين على أن 119. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه 110. يسأل أيان يوم القيامة 111. فإذا برق البصر 112. وخثف القمر 113. وجمع الشمس يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وذر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر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 111. ثم إن علينا بيانة 112. كلا بل تحبون العاجلة 113. وتذرون الآخرة 114. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة 111. ووجوه يومئذ باسرة 112. تظن أن يفعل بها فاقرة 113. كلا إذا بلغت التراقي 114. وقيل من راق وظن أنه 111. والتفت الساق في الساق 112. إلى ربك يومئذ المساق 113. فلا صدق ولا صلى 114. ولكن كذب وتولى 115. ثم ذهب إلى أهله 112. ثم لَكَ لك فأولى 113. أيحسب الإنسان أن يترك سدا 114. ألم يكن طفة من من يمنى 115. خَلَقَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى